শুহ নদী আস্রিহী লি নজিদ হরা মি ই মসজিদ অকোস ইল মসজিদ الذي বরখ্ন হৌল হোলি নিয়মিন আয় হু হু অসম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 ثم رددنا لكم الكرة عليهم بأموال وبنين وجعلناكم ফিরস তুম আহস তুম লি ফুসিকুম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 وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا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 ও কুল ইন কহ ফি নুখ্রি জুল হু মলিয় কিতাবু মূর কিতাবি নৌ মালিক হসিব مَنِه تَدَافَإِنَّ ماَا يَه تَدِيل نَفْسِه وَمَ ضلَّ فَإِن ماَا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 জাল নহ জহলহ মজমু মো মহু মিনু ফ উল ইনসায়ু হু মশো উল্লু মিদু হল ইল ইমিনা তিক ও ম ক رَبِّكَ মহ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 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلِ الرَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلِ الرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي اِن تَكُوْنُوْ صَالِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا وَآتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا المبذرين كانوا إخوان الشياطين ওকে রিবহমতিম রি কে তরুণ হকুল হুম ফকুল হুম কৌল মৈস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 ইহু ক্য বিবীর বসর ওল খত ইম্লিং নহ্ন كَانَ ক্য কবির ফিল ও إِلَّا ই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 وَاوفُ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا وَاوَفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ বুম সূল ওই মর ই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 জাল ম্লাহ আর ওলথ জালমাল্লাহি এলন আতুল কফি জহ ফুল কফি জহ নম মহ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 উল্লখ ন মাহূ অলি হুম খুল্লব চল দিল শুভ নহু মূল খি র তু يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم দিহি كان حليما غفورا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 وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمْ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 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إلا, إِلَّا قَلِيْلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنٌ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ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 وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً কলেদৌলী নু দু হি ফল লি কো নশ বং কুমল চইল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 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مستورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ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 أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبَلِيْسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْي لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنك الذريه الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جننهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم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 ফলজ ইল বর্রি আক ইনোম তুমি ফি কুম জি বল বর্রি ঔিলাল ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُم فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا فَيُنْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ ما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بيعاً ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا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 রহমতুলিল মুিমিন ইসর ও ইন্ন ইন الشر كان উষ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 মিল بِالَّذِي বিল ঔ না ইল تَجِدُ لَكَ بِهِ বিহি আলাই হমতিক ইয় তু বি মিসলি হদল কর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 কু মিন কত জুড় মিনলিয়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 او يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ او تَرْقَى فِي السَّمَا وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قل سبحان ربي هل إلا بشرا وما منع الناس তু يؤمنوا বরুল جاءهم الهدى হুদ ইং قالوا ই সাহু বসুল পুল্ল ক্য ফিল তুই মাল শুনে মুম ইন্ ল জল সমসূল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 ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض قَادِرٌ على أن يخلق ফী ফল মোন ইফু পু তুম তামি কু নিয়ম সক ইসল ই কো ওখল ই সু কত ওদি সৈন ফসল বী ইস্র قال له فرعون فقال له فرعون انني لا اظن انك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزلها الا সময় ফিরউনু মসব ফিজ হিনল ফ্র হুম ম হু জমিয়া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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا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 وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا উলিদর্মন তদু ফলসলিক